بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ايا نزان زاني غمبر أي بغمبر پر بخاون فيلكان سي كان؟ سريل نشيوان دنو بلانو نخش كان يعني پوز نكردوا؟ وَأَرْسَلَ عليهم طَيْرًا أَبَابِيلَ تضميهم بِحِجَارَةٍ من سجيل فجعلهم كعصف مَأْكُولٍ <تصفيق>